حالا دیگه سمت دوم آیین دارست باشه که یه آن و که بود که اگر وایت صح؟ تفريد بقى خواص الباردين في الوائرس أحناك اللي بايتمنات التوالي في الوائرس بس انتبه في الوائرس مضبوط علي سفل تحت لنجيو عن الوائر ونجيو عن لا تفريد والله يتطلق تطلق كثيرا عشان في الوائرس وما تكتو عقار بسيس جانبات المدينيشة صح يا ده في ای <سؤال> الخطوه التانيه اللي هو اللي يقوم بالإنجيلي كاركوليس أو الإنجيلي كاركوليسيك تاعت الوائس وآكيد إيضا أفضلت مع الدكتور سنة إن عندنا بترو H-H في المنطقة المتوازن وبالتأكيد ما من يقعش مننا إدعاء H5 وقصل H7 لازم قصل ب h هنا الحالة اللي يكسل ما زلنا هو واحد طيب هم واحد هل هم كلهم باراميت سواي؟ لا هم باراميت سواي. لو بيسميه بي وان. لو باراميت سواي. طيب وان تو طيب نين. ولكن الأنجليزية هنا ما فيهاش ميليشيند وبالتالي تزاسيب تو بمعنى الخاص من إيش من باراميت سواي. طيب وان بالسودة بالهيتشر بالحروف فأجي حاجة تقدر تكون بالميقص مش زي مش زي زي الزوات حاجة من بليدا بالنسبة لقص الجوائز الحاجة لما لنأتي بحضة زي ما تقول سنكتل يتوقع أكيد في تقسيميتا أو سبطة يبنى تقسين حتى نجيل اللي اللي هو اللي اللي من من الفيروس الأول لفيروس ثاني. إزاي؟ طبعا إزاي؟ ماذا استهش ما في فيه؟ ولكن فيروس سيندريك، أنت عند الفيروس عليه الإنزيم تراكترستيكان يعتبره السبب عليه. اللي بيبدأ بفصل بعض الإنزيمات ورقيه مفيد طفينا على فيروس ثاني ثاني أو فيروس تعباس. طب أنت نقلت بروتين على الفيروس ذا. وبقى جزء من الستراكتشر بتاعه يعني التسم بالمرج لما تيجي يحط المرج ده في الفراخ ويحصلو رماديشة البروفيل اللي على هاي هي, هي أبنين ولا لا يعالج هو من جزء الستراكتشر بتاع التسم فبدأ ييجي يتوجه للمرج دول هتستحسن المهمين اللي بيومنا أولاً إنه فيش عتبة سيرورشال ديفنس وبالتالي تكنولوجي سوان تروكي من روشكا يتحصل دهاجة في الدهاجة ما في المشاكل ما بيعطيبه على الاثنين إنه هو بمكيبه للغسر بيعطيبه على الاثنين ده على فيروس تاني عطيبه أول فنس الانفروض فيروس ميطارين إنه ها key صح؟ فلما الانفروض فيروس إنه إذا هو system for all pay forward ماشي ومهوش بالبيوسيجي الريزيستنط على الصيزة أول الحاجات الآنية دا تسهلوا عقاية زي مثل الجيكين أنيميا والريو ويروس اللي أنيميا غيرها سبقيني اللي تسهلوا في الريزيستنط دا كنا نكون قطة عشرة في المية عشرة في المية اللي احنا نحط على البيناة ويحرابه دا ده ده ده في لو كنا 10% تكون يعود يأتيه 3 2.5% تكون يعود يستعيد عاية عندنا بيوسيجي في النية الارزقان، اللي هي اللي يحصل هوش الارزقان في هما اللي هي ماشي؟ تحتها يكسل فعلا مثلا في جين 5-4 مع علم ديشي الحاجة سنة جين 7 السنة اللي مصر ولا قبلها جيم 5-7 ويحادينا في الفيجون في variant stream من الـ فيروس type 1 وبالتالي هنا يبقى عني ايه فيه الـ antigenal في الـ various structure التاع وعليك تتروليش كاي ايه فهو هنا كيف المشكلة وفي نأسل وإن على حسب في البرمس التعالي وليه تراه ومن يمكن أن أسل الهيوجيني الهيوجيني الهيوجيني البرسجيش ماذا؟ الهيوجيني امپل امپل احساس بایدن. بنقسم على حسب الكثافة، بيعبر 60 مليون سكتة حش، أجزاء، 20 مليون، أجزاء، 10 على حسب دروع الفيروس، كل ما الدرجات فوق، كل ما البيرو 6 في أعلى، ماشي؟ يعني الدرجات بتتباين في البيرو 6، 60 مليون، 20 مليون، 10 مليون، 5 اللي دي زي دي اللي احنا منها بالمقاطع هي والافاسمنت في الميديزين لازم انستطعب بعدين نحضر منها الضغط الجيولوجي هي عبادات شديده التراوه وممنوع ان يتم استخدام غير الضغط ال اللي هي أساسات السرير لسنا أساسات السرير لوحدي قدر إن تكسر البروتين لو انا هذا ال ال ال الورقة والورقة وترى سمكتي صغير جداً عقدت في تاريخي ما بينها وبين إن أنا أكو واحد منهم في دبي نعم في دبي إن أنا أكو واحد صياح واحد في دبي Roman in the case in difference. But all that has the virus. All that happened is a certain key mutation. it is not protected against infection, but it's protected against the signs and effects كان عندك طريقة مناعة عيّة الانفتة بتخش ولكن اسمي ما ولكن تقدّها بتعزي باية أسقاط والدليل عليك ده أكيد الدكورة سيّنة الدكورة الكبار أو دولة اللي بتقصّن إيه بيديك في اللي بتقصّن ماذا يعني تقصّن إيه في الوالزة حقّا لو ما في بيقول لك ما هي بيش فري لا يصرح الدور القصة في الرواية مؤكد في الرواية. لكتيب قصة وعن الميع. كالتالي ظاهرة عندك أعراض وعندك حاجة. لكن إذا عندك غير السرطاني نجد بخش ويظهر متواصل إلى حد ما لا في السرية ما مشاكل. فكل ما نام كل ما زاد الميراث كل ما زاد مشاكل. في أحنا عندنا الكيلو شرير زي كيسز زي إيرز زي زي ال كذا الجيب زي أو طار السنين البدء زي c 6 c أو Six Three عندنا الكيلو شرير بنقطع بينه لفاحات عليا في أوقات دلوقتي بنقطع لفاح التينوتي مصداق. ولكن مازال هم شوية على اللي تشين في السريع. عندنا المطورة وعندنا كوماروف وعندنا روتين روتين وعندنا استار. اللي تشين في السريع دي بالقطار بنا الطرف. زي عندنا السودان واليتسنا والريفي السريع. اللي السودان أقوى من اليتسنا. وأنت سليم مبدع معي، عادنا أنا سليم زي ألاستر سليم يرجع، هو من الرقي، ونتيبي هي بتتطور في الجسم أكتر من الرسالة بتاعك، ونتعود اللي أنا عارفه ما بتعملش لي مرة، فبالتالي ممكن احنا استخدمها بالأسير شوية. إذا أنا أحس بالبربيت رايح وده بارتين سوفايا ستايك 1 ري تي بي 1 تي ان بي ماين ودي كده بي وان. على حسب الفيروس بتاعه بيديله جين بيديله جين بيديله جين على حسب الكوراس بيجي بلاست شويه على حسب الاستروفيس إحنا عندنا فيروسات في الحته تروح على النيرف سيستم فبيقول انها جورو حاجات في حاجات بتقيب على الرسومات ثلاث نيمو مترول في حاجات بتروح على البصمة بثمانية بصر مترول. بديحنا عندنا الفيروس كم نحن نقسمه على حسب إن بيرونا ستة أو على حسبين تتروليس. طيب لو أنتوا فاكين بقى نرجع من موضوع الفيروس والخش على على البثينة أو الصفين الأوليين اللي أنا مولكم ما تنسون والباوية اللي عايقه دو اواجع مقربة والورق من المعدان اللي تصورو ده يحفظ بس كفلشة من شخصة الكعب هي هاي هي باقل الصور لما تيجي اللي بيكسد بيقول ساحبينك كفلشة هاي كفلشة يعني زي احنا بكين هكذا بكين كشمع ولا بور شورت ولكن صغير. <تصفيق> نحن ندين نعم نعزين تنا. دفرق سكريني. في الجري ونسجعها. إذا هي فعلًا تبدأ تنموين، بس ممكن تبدأ تلاقيها ربع يوم الإكشن بريت وأحيانًا ما ليه؟ عشان عندي دفرق صغير. دينيرز. لأنني بقيت الحاجات المهمة فيها. وأعطت أكثر لأنك على آلاف زبتي. المهم. إنها. the people who are in mainly respiratory, nervous digestive system and reproductive system I have a problem with me I respiratory nervous digestive reproductive system مهي بصفة مهي بصفة بصفة بصفة بصفة هي يعني نيجي ماشي؟ بلا هني اقول ال النيروس النيروس ممكن تصل في الاسي بالطبع أو لو عندي فيروس نيورو ترويب تبكت نيجي النيروس هي نشرف مام أو او الدكتور اصل اكثر حاجه اللي فرنسا هو اللي एक्चुअली هنا هو اللي هتسيبه لمده المحدد بتاعه تقولوا اللي هتعملوا ايه اكرم المرعى او لاي نفسك اكرمك ماشي ااا هتبدا تلف حوالين نفسك ناشي. واحد كتاب ورجل تاني بوراسه قاعد كله زكتر محس محس يعني على الشعبيه ده انا عليكوا اياك ان بتلاقي عادي براسس The case, the wings, the the the MC, مطلع في اليس، الويس، اثنان شيء اتطاقة المفعالة في ينشي بيطارنع زي ما تبتلع فيكم الاسئلية الامتحان. هتلاقي عندك سيركل بيلف. سمار سورتين اتطاقة العامة كورس عنده الرألة المنوية سواء الوارع سواء الاخنال، سواء سواء تحت. لما الرألة بتتاوي الداح فالطاقة يحاول يعدل نفسه فعشان يعدل نفسه يعدل ايه؟ يبقى بعضاره يلاقي نفس مروع عضاره نفسه عمال يدرب ايه؟ شاء الله ظاهر يبقى بسيرفي صفر فوطي كل النفس من تستيشة هم تشوف يبقى احنا هؤلاء بشتايرة وقلنا النباس يبقى عندنا كريمش جميلة تيادياية والكل اللي برنا مفيش حاجة اسمها باصل يعني مش هو ده بطنبط بطنبط يصبح مهم التميز بشده بسيس السلف بطنبط فلماذا بسيس يعني حاجة مركبستك للموردة طبك أبداً يا أتبتك جعمل وأطي جعمل فمعنا تحاجش جميلة تياديا في المسال عويلة تاني بس بس انت لو جبتها تتريك وعرفتها هتلاقيها فيها جميلة يبقى عندي في الساير بالنسبة للبرودكتيف قلنا بيبقى افكتيف فبتبقى عندي هنا ديشن هتلاقي ان الصاد جروب في البرودكشن كومبليت يبقى عندي انخفاض حاد في الاي سيت زائد ممكن هو يقف في الداتا خالص مش بس كده بيبقى عندي ديشن ايه يعني كده مشوهاه للنزله سولت شيل اور شيلنس ايه يبقى عندي الويل هنا هاي بي تشغلها زي عمي تفط في إنتاج الويل قد طيب فما انا نتكلم عمي تفطي عمي ممكن يو جنوبا يقول حتى خالص ده يعتمد علي يعتمد عمي تفطيقات أهمهم الويلران سيبتع فيرس الأعراض بي تفطيق على الويلران سيبتع على عمي تفطيقات عمي تفطيقات على البيسيس خوزاك سبيس أبسوء، أبسوء، يتكلم عليها يبقى عندنا على طريقة الأمر التي يكون هذا ظهور نجيب؟ بمعنى نجيب تبين عاملة المزرعة ٥ عنيبر أو عشر عنيبر بالتالي عبر فيهم بيطلعني التنمية نافية اليوم عبر ميطلع المية وخنسين عبر ميطلع الكنسيس تبني نفس التقصناه والعمال الشجال هنا الشجال هنا والرويح هنا ويح هنا واللي هنا هنا والرويح هنا لين هنا فميش اتبعي اذا اكيه عدنا بطبط كبتا تنصلي ااا يقول الكبتر عندنا كما من سترين كتابلس وبدأنا سترون عندنا الدبري وقسمونه داري كتبعاته في ثالث مدين المحرك تعود في المضارد هنا في واحد بس عنده در وعدس ممكن ايه؟ الفيروس في الفيروس للقام عالويه يعني اللي ممكن يعني ايه اقتضادة في الحواب وزيبت لكن لو عدينا خمسة ستة عندهم در اعتقد ان المضارد الزفن دي اعتقد ان على اثنين اليوم هيبقى لكم ايه؟ مقومين بيسا حاجاتي. حاجاتي يبقى جريف سلوشت كل الأمراض على حكابي يقصف الغمر المرأة في شكل كل مرأة تبا عدنا بير سبتعب ويرس ببير سبتعب ويرس الـ طبعا إذا ينجرد نوص السبط لكل الأمراض وعططت أن الطفول أكثر حساسية من الطفول صح؟ وطبعا م الـ ageing بس نحن عمانيش الـ ageing يتدخل عاديش فتاة خمس سنين ولا الأنواع المختلفة، عندنا أنواع مختلفة. يعني عندنا مثلا الحمام، ما كثير، غير استثناء. تعرف بتاع يسمونه بي وان. نشيبه قريب الحمام، يجيب الصوت الندرة والضيق. فيما نشيبه الندرة من آخرين. وحتى في بعض الحمام بيسمونه أو روشة أو عربة ال. عندنا مثلا البطء المطاوم لإنكسف أوروز ممكن يصابه لإنكسف مطاوم لكن عندنا اللي جيكين يصصرته في الدرس مقل من إطراف قد بكير أوي وبالتالي عندنا هنا أي في السويشة بتاعبه وزين إذا يزين سويشة مطاومة لإطراف إذا كنت مانيش في إطرافتك أوروز وتتقصر من إطرافتك أوروز من ماشي بتاع ص الرياضه اللي هم غير الباي لاين في الساوت و في الشاتين هو بالتالي هو عظم على الله سواء في اليمن أي أي فقط. فقط فقط. في أي حته ثانيه ولو تيجي مرض أعتقد هو هيبقى اكثر من اولادنا اللي واكلين فته صحه رياضيه فته عندنا جينرال ريس بروتكشن واعتقد ساعتها انتوا عارفين قطعه والعلاجات فيها في اي لو انت رحت الاميات كذلك في المنطفون الرياحة وعلى الغارفة يتايل تبقى الكلامات ماشي بسه لذوق يعني يمشي كل ثانية بارابيرو وعمل بجيوة على المنطفونه ماشي في الشارع لبيعيه ويجروره ماشي يعني حتى لو عدشوا البركة وماشي لكن القرص اللي مخطوص عليه ماشي باعتبار ان هو ما طرحش اطراف كان بيتكلم يبقى اكثر حساسيه ااا في الزرار اللي في الشم مهمه ممكن في ال في الاصابه مش في الجسم ال بايبرت كيسه في عرضه في different temperature يتحصل بين النيتر عن النيتسيط ويتحصل بين النيتسيط إنه يتزالي بالأساسية إنه بمعنى أتحط عدد كتير في المت يتعامل الطريقة مزرية أو يدوعه كلا لكي يتحصل بأن قريبية استرس يزول النيتر مجرم بمجرم مجرم ونردع بالنسبة للتسطوري ترمون عشان شباركين بيونتا نسترس بشي بلائك ماشي؟ الكلام اللي بدنا كان يدوره مليون فاس العيس ونصبش على ثلاثة نجلسة سكر بالدبار والله طالب موضع دم صاحب ويقول إكتنا بخصف دبا كتبت بسعب بتوع اسمها هي رقم واحدة في لأجنة بوجه فكتبت بسعب هاتف تارسين من الحمام وكتبت لقدها من فضراء قايتها دم من الحمام يعني أحسن يقضت من الحمام كانت ترسوك تتسير بعض الأورغانيك تتخصوا الصباحة على كل سرونت هرمون والبياء تشبيئي فعشان البياء تبذل من الحمام وما ينصروا في ستريس بكتور كانوا فيه بجهة مرحيدة من التساكل فكانت عطاقة برجينيا كانت يستنوها بسبوع سفرت جورجيا من جورجيا تلعي أبلاندا فالسبيجاليس يعني فده فده طبعا هي اصلا كانت العالم الثالث كان في لما اتجرموا في المرحله الثانيه طلع قدامنا اتشام في زير عشان ايه هو اصبرته قلت لها ان السحابه تاكل السيلتين سوين زي ما بنعمل احنا بقى ساعه دي سن لا هو اجيب صغير ده ايه وائل شجاع ايه مش تحت ومايكرو سمزه الفاشه اللي بتكسر يعني طب انا عايز فاضل حوالي شويه حنامه كبيره دي تحت دي واحده بتصور زي ما انتوا حصل حاجه وحشه في في ال ال بروجرام فيه كونفيجريشن و كده ظابط عشان شكل كده ده مش بيتواضى سبحانك سيب الحمام يرضى قلنا اللي بعدها ورجيت الشرير شوفوا احنا بنعمل ايه فكرة؟ في الفراغ ده يعتبر الحمام وارد ومسبب جين والعصا يا شيكالا طارق طبعا ده كل ده لا في اس او في بي اس اسوشيشن في استوبيلات طبعا لما نخش مره زي على الفاكهه السمينه خالص طارق على طبعا على السميل اللي سام لما دخل تقنيه خصوصا متبقاش من اليوم ان جاءت تجربه ده كان في مشكله ان السي كونسل اللي هي الفورص في البيتا اللي في الشتا بيخس وبيطرططوا اكلهم بتاع المدارس اكيد بتا زي المدارس في المدارس فهذا هو ال بعض حالته ايه؟ فبالتالي بعد اليوصلات ممكن فش أمره. البتقسطرة البتقزنة مهمنة بعد البتقزنة بس زي عفاصم فش عليه. وبالتالي هو فيشان بيفرق بيجي عند البرد بس عند البرد عند صفر أصلاً عند البرد هو ايه واي واس تي الهيميا بتاع الايه في الجسم بيتخلف وبتشيل نفس على في عدد على ايه على طب احنا بنتكلم على الصور ديت فان يبقى انا لما اقول لك الصور في الفكشن اللي بتخسر من غير مزايا هيبقى هو ايه السبايرتلي او هو انجكشن زي الانجكشن لو اتحكمت طبعا طب انت بتشيله بقى نقطه لما نجيب الكاس اللي كان مزرعته اتصم والسميدات بتاعتهم ملوثه هو بيبقى المزرعة المزرعه في ممكن إسفريت إذا نفسها كافة بطارة من صاف، بطارة من صاف فأترابني عن الانتفجة الاسفريت يحصل إزاي؟ في كل الأبراظ الديمات مين؟ تكت يعني الديمات أشترك يعني حضر كل انسان بيلعب دور رئيسي في نقل العدوى نتيجة الدور المعقدة بين الزرع والعرض عدد البذن المشروع اللي هو طاقه التحصيل ثلاث على اصناع الجداول على السابع على كله ليه بيحلق اصلا مزرعه ولو قفصوهم يبقى اصلا اثنين بيحصن او واحد بيحصن 10 15 عيله تبنىو لي من قبل الأجيال إن الأطفال في اليوم أو مرة في اليوم مع تقيس. تبنىو لي هم يا رفاق أنهم بيتم كل مزرعة مزرعة مع تقيس. بعد التكاثر بعد سنوات خضت مثلاً المنصورة طريقناح الكنيسة النهاردة وأنا راجع حكمل الطريق وحش في مزرعة الفرشة من ذلك أن تقول مسرحي على مورو أتكتب على موما وعلى ملاس لا أشعر وما هو الرسول طاهر عليه السلام لما دقت جنب مسرحي أن يفسد خوفت قد تبي شيء ما له يفهم أوكي لما تذكر داعي فيك إذا كنت سفتك مع الثلاثة يقول الأمراض مصر عالية جدا تشمل عشرة سنتين فات وعلى مستوى عال. اليوم اتبكتوا بيه عطول شديد جدا للأسف الشديد هي جاي احتواجا نفس البطارون الزين ستاعة البطارون الزين ستاعة مثلا جعله يجي ثلاثة او فلاش البطارون الزين راجل محترم بس البطارون الكويل و يدونه و كانت انتجاز المطار بساقير ويروحوا بساقينه على مزاعة المهاد او مزاعة كبيرة اللي هو دائمه في القدس بتاعه هو دائمه المسرعة قول عندنا معدل تفور امراض عاليه في مصر عندنا نمبر 1 رقم واحد رقم اثنين الفتاه المصابه بالفيروس دي اسمها ولا لا ها امم واللي في التيم معاهم الثلاثه دي كمان ال ال اللي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 هتقول لي ده مجرد وفي التلاجر اقول لها اه في الفريزر ماشي و... و حضرتها بتطلع الكياس بتطلعها بتسياحها بتشيك كش تخط في الثبالة طبعا احنا نضاف في الثبالة في الشوارع ولا عصبت تنزل في الثبالة ولا في ده بالمورس بينزل ولا بوردال بينزل نعم نشحبه من دين سابق العروة نعم لهم سابق حضرتها وعامل في البيت في المزرعة روح البيت روح البيت فجاء مجنبة أو نقالة فرحة في البيت هي العامل روح بيتهم خبير تعال يا عمي تشتغل في المزرعة تعالي شوف الفرائس نعمل يشوف فرائسهم وبعدين يرجع المزرعة يبقى الكل يقول الفرائس تبقى مصر هي عامل وانسي أيضا في نقل العروق بين الدور مع بعضها وبين المناطق مع والدليل على كده أن بعض الدول لما زدت نسكيلة الإنفروانسا بدأ التعب بإيه؟ هلتلع نتبع الإنفراسة المصوبة للمناعي وممنوع ان تقضها من, من مخافصة للمخافصة أو من قلية لقلية إذا الدراس المنبوحة المجمدها تدق بما تنقش تدق وإن ما درشت طبعا الحمد لله عندنا المفرد of light bird or light bird market اللي هو الحية دي عابل رئيسي فهد لكل العرب مايشم؟ يبقى واحد من ضمن المسبقات بتاعت الفهد العاد والله يدير ماركت الحية المحلات تبتقى بتبقى... عادة المصرعة منصوبة هادة التأهلية ويغلق بالبيل العادات تتحكمل في نفس البيل والفهد التي جوه جوهة موزعة يبقى طول هي ماشي عمل تعمل إيه؟ تُبْمُتَبِيكِ دو في دوعة على روز في بيت تُبْتَبِيكِ بوضوة المياه مبراوسة الـ واحد من لي يعني الـ بلات ممكن تكارب يعني نهو سنتي ميقر بروز النقو من الالياب يعرف ان الفطل بباية السيف بزراحة الجو دي ان مشكله الاكل لما بنوصل للداخل الناس دي فيها لما تيجي داخل منها دور المزار. لهي بوك الشخصي ونداف المزارع بالليل طبعا مع سننا اللي طال طبعا الصغار في اول المزارع يعني خفاف خالص ولكن لما كنا صغيرين كنت خايف من بالليل رغم ان انا لابس نظاره كنت اقفل عيني واقفل بقي واحيانا كنت في خش في المنافي انا كان في الليل ناموس رهيبة بلاقي التراب يتداسل في الصيف بالنهار الحر خلينا نيمن عايزه تاكل بالليل تبص تلاقي تراس سيفه في او العبر فطوره كده يبقى دي متقسم لثلاث قطاعات ثلاث قطاعات عراوي فالطور ده فطوره كده بتاعي اتجاهات غريب اليمين مفخوش فراغ الشمال مفخوش فراغ التراس الاثنين جايه داخله على بعضها كامسه على بعضها في النص هي كامسه على بعضها ليه عشان تدري في ممكن أن هتقول لي والتكس والمعيس والتكسي كنت نجي قولك بجلسين ممكن أن تجي ملوث ممكن ممكن في الغلي بجلسين تتبقى أن تكيب حي هجرة أو الاسورجر، أو الوارف إيبر أيضاً في ولكن حصل التنميشن في المعنى اللي بيحضره البيبنان السرين في من المجازد حضرته قصةً وزادنا في سواء تشتعني فيه إسراء هاكوموا الكلام بك شوارد هاكوموا أظن سمعنا عن الأطفال الحضية التي يجرأه اللي كانت الأطفال انتحق التكيز كان باقين حالاً تحطرها في اليوم ااا اليوم كان بلسين تحطرها في تس فرشا كما كان حصل الكمترنية للبلسين اليد وبالتالي الأطفال كل اللي كانت تحصان البداية كانت مصارع بيدس اطفال بيدس في اليوم وللأسف اللي ليبيا ما أعرفش لي كان الكمترنية لا معظم قوي في بعض الحاجات يشتهر المناطق تحت كلفونيت في بورسعه سمعت في بال في ده بالصور زمان في الثمانينات و اظن ثقافه النيسر اللي كان مقطوعهه اكتر بكثير حاجه وكان صدرت طاقه احجام والبلاد الاخرى اللي بتختلف يعني معاملاتها اضيقه وكمده حركات الموتى ده في طبعا عشان واحده مش المدرسه اللي في بحاجة المدرسه دي ده يعني ايه دي في اي حاجة حتى لو حاجه ملوثه ينقل الترانس للعربيات والطرز ونتا تتمنى اللي هي الفرشة ويتخل بالنا ان احنا عندنا لفرشة معين لانا احنا ندخل اشهار الشاشة ياتي ونتخل بالنا ان اتبنى لانكم الأبيان في الجرار والجرار والجرار والجرار نشبه بالك انا مورت الضص عمالين يطفق امراض وبعدين يجي صحر الكرن نتبيع المزرعة تب حضرتها تتنخر المزرعة وكل حاجة على السفل الشبار دي اللي هو شعبها. <تصفيق> العرض بتاعه هم بيدرسوه بيتقطع وبيبقى س كده الاشاره بتاعه حصلت في الورق اا فبتقول ممكن انها في العرض ماشي ايه ثانيه الالاميه والجوع بالاشاره في شيء السدله اللي هي التوفل الفرشه بتاعه العبر بقى على ال وبيبقى عليها حتت الماتيريال العربيه بتشيلها للاسف معظم العيوب اللي فيه هي بترجع في منظاره والتيم اللي بتوفيق ايه المازارع وبالثاني طبيعه <تصفيق> هتقولي لي القبضه دي حصل مش ا في الماكس سنايجر ولا بفت الى السفر بتاعتنا دي من المزرعات انا الكلمة جاءت بوضع وإذن الله بس انها أفر الشربيك وهو واحد كل حاجة فيها سوبر احسن من ارطة و امريكا لما على ذلك بقالنا اربعة في فيها صبات. الدورة اللي جاءت و الدكتور اللي معي ارماني يقول دكتور في رعاية المسارة الضوالية بطول حمد لله الدور لأبلها تم عقبها في قوسة السمينة الطالي لو أنت يعني في نشيط الطالي قد تي ريش كريت المسارة الليلية يا ريش كريت يبقى تاني المسارة يبقى طول الحمد لله الضوالية ما شوف تشكيش اللي بس كان باردين يروباك يا اللي والله بطير ده مثلا يجي على الصرف و سته كده دي لسه مفيش حاجه ليه في لما تبقى سوره اياتي فيها يعني موضوع يعني من البدايات دي من ماشي طيب وبنقيم الاعراض والخص بتاع المرض ايه ده في اوله شفتوا جيبان وحالته في الخصص وهو ما شاء الله ما لا هو بس ما طلعش ممكن واحد يأكل ويأكل ويأكل ويحل. صح؟ وممكن واحد يأكل ويموت بزن الناس يتركه للأطفال في البلد اللي بيطلت لكي تفيدك ناكي؟ واناكي عن أحد مصر اللي توقفه الرئيق هو كان عنده فرصة العالم منه ولكن يبقى النيوم صبرز ممنوع هو. يعني إذا مع أي فكش الخرص في موضع كل ينفعه على سنة موضع السابر وخذ الفكشن من بنته والتاني كواسطة من الفكشن نتوقفاش من التيومة والتاني عندنا لما يأصد الفكشن في المزرعة هل كل الحلقة التي تكون مهم هل كل الفيروس صح نجي ممكن ديزيز ويحصل في الهند في البرتغال الهند أو ثلاثة أسنان واضحة وبعدين يحصل تيس طيب في كم واحدة إحنا نحنا لما أنت تكل أوي ترى واحدة فضة فضة جميلة مش منحصل على طول سماوات شعر لو أنت بتفاجأ هذا أعزائي لوه أكويت بس عمره. يبقى أنا ممكن أعمل رود عليه حتى من فيروس ده، وحصل عندي أكويت بس with no symptoms. يبقى أنا المزرعة infectivity بس ممكن أشوف فيها أربع حاجات. وبيأنا بشوف إما إنها get infected وremain normal no clinical signs. بعد فترة كده هالظالمية هما عباقصنا اللي disease or recover, disease that ينفذيب عادل غريل إشرافية, aspirational manifestation طاعة بيحصل فيه بأن ينفذيشة ويخيف ولدي ممكن يخيف ممكن يتأثير المس جامد بعدين دس وكامد أو أكيوب دس أكيوب ده دس اللي بيحصل فيه بأس اللي بيحصل فيه عادل تيروجيه الإنسرين هالي باربان بلاس فده يبدو الأكيوة كورس طبعا. فلما عندي الاربع حاجات دولت هل المرة الكورس بتاعه هاي واحد لا هو بالتاني بيبقى كورس ده يعطي من ثلاثة ثمان ممكن المزاعب ده تبقى أكيوة فورد مش المزاعب وهيبقى كورس هلما ندين هاي بقى شور ثلاثة دي لأن أربو خمبر برسلت مرتبطي اللي بيه بيه بيه هو أدور ووليم ستريت ونول ميرتي فبقي يشير المزرعة كلها بتروح فيه معامل المنصفية في ثلاثة اللي كانت تيابتين المزرعة كلها المياضية في المياضية أو بيه أعاني كورس صبت وده تلكت شوية أولا تتحين من الثلاثة نفس الخطرة هي الثلاثة لواحد وعشرين يوم ماشي؟ الصبقة في الكورس تابعيه صديق بتبقى أمور كرنوزت ماشي؟ المرتدي بتبقى أقل بطبعا تبقى تبقى تبقى 50% هتبقى عندي فايت او تاكتيكال كورس وايه امانه الفايت او التكتيكال كورس بيحصل حاجتين اما اللي دخلت مكتب شويه من, من, من السرير او عدت دول, دول, دول في النوم فبيحصل التكتيكال كورس وده اللي احنا بنشوفه في مصر غالبا وبيبقى الكورس بتاع السيز من 20 ل 30 يوم البورتج في الفتره دي ميتابول في اليوم بتاع 10 ل 30 دي كده الخطوات هل انا كده خالص كده ولا ايه انت عملته لنا مير باسبورت تصويرات البورت او و فيروس سي و... و... و... و... و... و... و... وآبيوت وصفت أبيوت وآتيب ترغول قال لها ترمعها تخضر أكثر أدارهم تدارهم ونصميهم عنك الأسان يسمينا مثلا الدوراس بورك الدوراس بورمولار قال لها أبس رمض روبت بيلوجينيك مقاسيك ديزيز يسمونه دوراس بورك كيف يسمونه دوراس؟ كيف دي we all live and we eat of this who was born? yeah, we have ulceroprovate, neurogenic, because of disease let's try some method and form which form? which time? I we should react to which that? neurogenic, disease Next, دي <تصفيق> بروبل يعني ياثر على ايه الجس النفسي من بروجينيك الكاسيديز واحد اهو سمين كان الاسم خليت البحث حسابي اللي هو 3 4 والكي كان هوت ماشي اللي <الأودي> هو ال بي تي <الأودي> اي يو دي واضح فور ايه وده ديسبس شيت فور من البي سوشيال ستريت وبعدين سرف الرابع اللي هو اللي بيجي من السلايد بتاعه الاتش نارت وبعدين اسيمبتوتيك فور التالت فور ده بس مش غلط صح ولكن لما اجي ام تبص مره نرجع تاني تبص مره تبص مره هنا هنتكلم على ايه على السيارات الكهرباء بيبقى عندي ايه بسيف النيزيف ماشي اوبجكت فيرن بيبقى ممكن في فرق قيمه السقيمه ماينص فرق قيمه اللي هي زي ما لك في صيغه الارامبل اي التوفيق في عادي من كويه بلاكياكس ممكن حتى لو في كتوب هيموراجي بلاكياكس هيموراجي يقصد لون فيه في هو ده كل اللي هتحتاجه في الباتسلايت في ريجستر اف 4 في سكيل ليبرز بروبل ريجلس كلمه بروبل ريجلس زيها زي الدكتور صلاح اكيد اكتبوا الكلمه دي في إيه؟ صح شايفين لكم هي في ليبرال بروبل ريجلس ليبرال طبعا ايه ممكن يبقى عندي كلام ان بين التجانش ما بين البرومين تريكلس والأسوربس. طبعاً بعضي الاجسس الستة معينا الورا جابي بعضي الضرورات بعضي وبعدين عشان يعدي ما بين يبقى دي في الدست واللي هو الاتحاد في الاتحاد ده زي فيه حتى كده شوية ثم تفتح دي اسمها الليوسيكل فونسوس تبي أعطي ليو رايز من البروتينيا رايز من البروتينيا في الليوسيكل فونسوس آه في البايرف في التستن لاس إمروج إس كريش موتان لكي نتسك إذا كنت سألهم التالي سألهم التالي لما بديك في الأوري، احنا قلنا الأوري اللي تأثر فرق عندي آآ آه... ممكن بيبقى مراجد أوفر ما يفتل أحمر ما ممكن بيبقى عندي الأوري اللي تبقى فلاسك ممكن بيبقى أحياناً ممكن بيبقى دي أحياناً باعه فوق من تجهيز الدول أكبر من وبالتالي تأتي بعد كذا إيه ضمن البروتوكولس النورسستم كذا إيه التركيز غير واضح في الدم يعني مقبل لا مسكتات الفمين برأيي هذا المعرض شنيز أشراه مشي يعني هو كثير يعني يعني أصابعنا الشخصية وين مقصود فالكين مع نقطه من النقاط عارفه وهي مربوطه في فراغ في الكلام اللي هو كده لما نيجي في الكوست التدريب للتفصيل الحر التفصيل الحر طبقه من معاك ولا في الساعه الساعه عشان يعني كر. علي ممتنين. في تشخیص یه مراحل. هرکدام از تشخیص یه او الحكس في دورك و بتاع أسنان بتاع ايطلاعات بتاع حجة هادة طبعاً ايه؟ اول مالكوشي السلطور بيستقبله بيستقبله بيستقبله مين؟ عدت كم سنة بيستقبله بيستقبله موحدة ومشباعة او بدأ تشخيص المرض جد فيها لأكد. ماشي او بيته باللسل او اعلم و دكترة قلت ايه؟ والدة التي تعدها سخرة والتي تعدها التي تنفسي النهارة التي تقولي يا لديه هو لدي ولا نقني ماشي؟ هو <تصفح> إيه؟ هي؟ الاسم التام ينعلم أني أنا يتمنى لما بيجي صحر المزرعة داخلت اسمه المنطقة اللي هو فيها عشان بعض الأمراض فيها منتجر من المنطقة الثانية التاريخ أخطه عشان بعض الأمراض الذي انتجر في السيزون التامي يأكل حد من المسرعة هاي يقول لك عندي إيه عشرة رجمين بالمسرعة تقول إياه يعني 23 -23 أن تقول 3 حتى 3.2 لكن أحد يقول لك عندي المسرعة وقوه عندي 150 فت فقلت عد 11 أنت هنا بدورها كان أكيد نحي حاجة سيريوس لكن المنين واحد عدوا عدت رجمين 12 وقلت 12 وقلت 12 تنون آموزش قطعی مرتبطی نیست. نیست الباردة تتسألوا الأدوية التي تستخدمها ايه بعصنات اللي تحضرتها وحصنا نفضل نوع البعصينة الكلام، من نفضل نوع دي فوقيه ولا انا عايز اشتغل واحد مش انا عايز اشتغل في الاثنين عايز يعني قال لك قسم المكانه والترميز ده قال لي حاضر قلت له للأسف للأسف مع شركه لان هي بتعمل شغل التدفئه والمكافات للاسف الشركات بتعطل كنتم تسأل على اسم الدواء والاسم الوقاق مش عرشاد ان اكتبتوا في سنة الليلة تعطينوا مجرد كذا انا قصمت ما قولت احنا كتكتبت لن انا مجرد وفي الصورة انه ديها بلوز ديه اون الكرمانية وايهانة للتكور كل مكان للاسل تشتريد كده وانبشر تبع او هو اللي مشي. لازم تسأل مع تحسيني هذا واحد أبوه ميت شوف ايه لا دكتور هو عارف شوف تليجيه منيح ولا لا؟ لأنه كل فصل محدد تاه. مشي. في أحيانًا عندنا قصص مع شركة معينة إذا لازم تعرف بس مش عارف عشان تلاقيه في لا. تراجع تراجع ومن شركة جاملة ده وضعه طبيعي من خلق الجامل ولكن لأن دي مرتبطة. إذا أنت مجاملت ليش أو مرتبعت ليش نحن تبدأ ونصور صعيدا لا، لديها يعني أعزائي المساعدة كثيرا مرتبط مع الشركة عملاء من كبرتبير تبدأه وليس بايدين ناس الناس أكبر الناس يأملك بايدين الناس عمصار عالم او طفل الناس عمصار عالم دمنا في بردان أولا كان صوت التالي اللي تقول صغيرتها اللي تجيبين في السرطة ما كنت نحن دائرة بسرطة الناس تجيبين في, في السرطة انا في صوت التالي تجيبين شركة كانت تروح لأن تلعب في ال the بس من الست، فالمهم بعد ما تلعب في كل لازم تساعدني، دلاء للأسف دوار مرابي بيقول له عحط الدوار فلني ومشترط تعرف الدوار فلني هذا دوار في يحط فيه فشلة مية فشلة مية لوا فيك ننتبه بعد ذي هذ هذ نقدر الشركة دي أو تتسوى اسم الشركة دي أو الشركة دي في نشيه شوية أو قبلة نحن عشان الثالث مواصل ماشي؟ على سبيل النساء الدنيا لما دي المالكبولاس مادية جداً اسمها طايم تين الطايم تين لو خطيته وفيه أي انفورس سي السجينو مايسو والحاجات دي في الرشاة في مو بي فراث لا انفورس دينا وبتعتمير بس منافستيشن ممكن المستخدمين سردات مياه يبقى انت بتفض الريسر عشان مياه؟ عشان انت مش عشان انت باز ولا تبتطرق شركة بنشرها والتالي يولو رجاء الريسر يتافض صغر ماشي؟ الريسر جزء كبير من العلاق من التشخيص ماشي؟ بتافض عامة أقولنا تسكيروفيا، الأمراض المتفشية، التحسينات أنواع عندك من السكر، مع بسيط بسيط. إنه ممكن لو القصة حاجة عن يكسب واجد ممكن الحمل في بكل الأمراض ممكن من تدخل الإسوار من التركيه من الترويطة والخطار شوية تليم معاك فاعدين تدخل فايل دورك تقوم في الجنة التي كانت موجودة يكره لو تقوموا الخطير ده نفس ذكر كأدار جيند ديست أدار جيند ديست حتى أطران لوزيك وده اسمه كون انسي درست درست اجب بس ۚ طبعا <us movimiento réussi> <laughs> دايما في فيجواليزيشن لان الايفكتور مايكروسكوب هو ده الصح ولكن موجود بنشوف فيروس هو الخليه ان انا اخذ قطاعات من من التك ديشو وبعدين اسقطها بالسيسيمك انت في المعمل ورسي بجنيه على الكروسكوب المايكروسكوب او أو، إن انا ممكن اداع بس ديكشن نفسه زي البي سي ار طبعا بتدرسوا البي سي ار في البايولوجي عندنا في ديفيكس البي سي ار وعندنا رياكشن البي سي ار الاثنين كويس ولكن لما اجي افترض طالما انا بشخص انكاسر في البي سي ار افترض جزء من الجين اللي هو موجود في البيرنس مش في اللغة سترين فهما ايه اللي ان هم يحددوا الجين ويوه التكفشير ثم يحدث القسل اللي ديه فهناكي اشتغل على الانتاسي وعايز اشتغل تسل تسل تسل PCR بشرك انها ناخد ايه في الجزء بتاع في الكرايمة بتاعي اللي هو في البرو عن عشان ما يديش فعل سلطة موليتي ما شاء بأولا؟ ايه آه... الانتباليش هم انها الفيروس زي الأبحاث البيولوجية تلقت ترسيم أثناء مشروعات التدريبات التفاعل التفاعلي في في لا يمكن لا يمكن لا يمكن رابطة رابطة مين لا يمكن لا يمكن إن العلاجات أو تقصمات تبتدير عن البلد الزياجين اللي بتتكلم عليه لقلوقه بيبسو ولقلوق حاجة ما بتتوسطش في الشراء على عكس يسألوه كتكترا لفرق ألمانيا واليابان والأمريكا كما تقول ما فيه في الشرع للناس اليومين بالليل وزي... وفي الشتة هو إيه ستنف من في الشتة والجلال في الجنازة بأي أمكان كل ذلك نتقصن سنوتي إيش كده؟ أثنين؟ صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ الكل يتقصن سنوتي قبل الثورة كان في تراسة والنشر في الأمرة كذا مرة في المضاة الشعبية المناطق الشعبية اللي هي الوضع البيئي والصفة فيها الى حد ما سيئ عادي نسب الصلاة كم؟ في في حتى خيّلتك خمسة وعشرين في بس أنا مخصّر وعنّي جوز الشيشة من فوق إلى برق إلى صح؟ الشاي ازاي دي بيصفي في القنباله اا واحده طلبه من اسكندريه بتاعت في القاهره ولقيت زي بنت الزميلاتي جديده رشا جديده كام ده صح جديده في عند مجمع في البلاخ على عربيتي يعني تعالى معلق قراميط الجليله جدهين اتخلص يمسك طبق في الجلجل وبعدين الجلده اللي وبعدين يطلعه ينصره يغربله بصوا الجرده الشطه خالص جامد باين بقى هنعجن شويه قطع عشان الترعة أو الترعة اللي تيجي دي المهدق المية تاجت تفرغوا يوم عليها إذن الله ما تفتح تاني يوم ما تفتح فرّغوا عليها المهدق ماداي اذني ذا عن الحشرة الصيف يوم ما تفتح هاي الكيس بكتيا وشولة ناقة واحمر ماشي ميت وحصان مصفرة وملف ده وقت سيد إحسن مسئلين عامم مرة واحدة النمسا كان معنا في مجلس زناني في مجلس عصور والدور مصطفى في مجلس صلاح اللغة الخريجة ألمانية، نتكلمها ألمانية واسم فأمركين على على نظر تحوه، نظر تحوه، نقدر ترعين وفي ترع زيارة طبع منه ماشية لدينا مثلاً أكبر عمص عربيات 9000 مطافي و كما ستة عربيات بويس و في المية و مراكب و فجاعة كده المدينة مقلوبة إيه دورة إذا ما واحد بالقريم واحدة مجالين تتبورت الفرق السواب كعالك المدينيس طبعاً لسيكي يتوصل بتاع طبعاً لسيكي عشان نقدر يعني يعني بنبتدي عن شك ايه استي ستي بلاستيك كده طب يعني كل ده عشان ايه بقى لو صرقت السياره دخلت نوال واتسعت وما جتش طبعا لو على حاجه اتفقوا عليه مره موضوع تاني خالص وبالتالي إحنا استدراجات ما فيش شيء في الشارع احنا سفين على هذا ونفسه نعمله كده الغرام بدون شرط الشتاء بالذات تابعوا كلامنا هاشم حوالين والغناء والعرق وال... بالعصايا التعيشة والفرزانة يخوت القيسي فرعه والغناء عمبالة تاني تبقى <تكتب> في سلمة كالكالف في مقدسة يعمل مناظر سيئة سيئة سيئة والكالف الواجهة تلتقى بالموقع البيتر مش منها أعيه وفي العينة صح ده كل إعلاقة بكتابه دي صايت إفرائي سواء إستاذ ظهيرك أو دير ظهيرك مش, مش إنه أنا زي بزادي الزلم على علاقة وأقول الليل والمهارة أعتارك أو في الشيشة وقت وفي الشيشة بكتاها بقى نعم إقفاص إفرائي إجلاقي قطص إتفرغوا على العربيات وهي مشكلة إقفاص إفرائي تقرب هي الشبت الخنزير الفلاح تروح تنزل عند التاجر تطلع معاه التاجر على العربيه على المزرعه ماشيه الحياة دوره حياه المره الثالثه امتى بيكسرها لما تتكسر كده عشان تتكسر القفص اللي ترجع يقعدوا 5 سنين 10 سنين ولو اتكسر طبعا هي التاجر التاجر القفص ماشي وبالتالي عندنا الوضع دي ايه لو وصلت الاي ال, ال هل سي على طول في ايه النرجس بلاسيشنز يبقى تكثف احتمال نفس ولو وصلت الاي ال سي في اي أي بلاسيشن ما حصلش غير امتى الاستخمام عندي حوار تسجيل من المزرعه هيلسي ورائعي مسموح بالتقسيط تقسيطات تقسيطات يجبين حية تقسيطات ميتة تقسيطات ميتة حية أو كومنانت صح؟ أو صديوني ما كانش عملي عشان إيه؟ تبصيرك الميونة ميتة سبت ميتة التقسيطات ميتة رغم أن ولكن لا يوجد هذا السقف الحي، والسقف يعني في أيام الزواج لك الرقابة عن تبقي، وده يذكر بكسر. عن وعن إنك بيجي وعن الرقابة أو صبيت تبقي، يعني عندي ثلاثة شكلين. ال المكتب الإداري أو أنا قش المكتب التنفيذي، إحدى كلنا في قص، ويراد عن تقسيم أن يقسم، يقسم إلى أطرافات موجودة في مصر من وكان في مشروع اسمه عمر دراس، عمر دراس الذي استثمر في زراعة عين شمس، وهنالك ما يرد تصير أطرافات تاعه أو العزلة نمشي تشكله قص. فالريفران سكعنا، فالتوبريم عشان هو بيجان شجار، فقال عالى سبيل تركوا بيحتيها سكران وهو كان عضو في اللحن كان فيه مشروع اسمه مشروع عمر الدراس ده كان عشان نخلص من يكسره الانفورانس كانت في سنسينات المشروع ده شجار بيعدوا على البيوت وعلى الطرق، كانت نصروا الفريد الحمد لله، يقدروا يطروا على ان البيت ولكن إذا لقيناش لغايه النهارده نرجع عليه ايه على تسبعه تسبيلات درا وبيخش بتاع زي ما طيب طيب ليه قمر كل التفصيلات دي صوت الايام صوت حيوانات صوت قمر ما من غير طبعا الزور ماشي في شده لما يكون هناك في خواعد عامة يجب عام فيها في التقسيم في الخواعد العامة يكون أسرع على التقسيم للأختيار دوع في التقسيم ده من خواعد وكفائة التقسيم يأسرع عليها قواعد التالي خط تكون واحدة هنا تتأثر بها لما يأخذ تقسيم تختار على الساسية رقم واحد المره فاضل في المحطه لا صواب وصدق انا قلت في الفوايد اللي انا بتش كل شويه واحد يحصي اللي ال ال تي السناجي مش أو يا اللي في برده في زرع على السماء يبقى هنا البرك موجود ولا لا؟ والومائيه بتاعته ليه؟ هل هو موجود بصرا واحدة دولة ولا في بحث مصر زي المنتسل كده يبقى التالت الورق لما هي اختار التقسيم باي سعر البطاقه انا مش معقول خصم الفراخ وقت نهايه اقصر فلوس جداً. جداً. الفريض الفريض. في لقصات خلوة صغيلة جدا حجم الفراس وعدد الفراس وحدة ربية من الفراس عارنا رحي هادي أقول تقسيم تصمتني ما تقسيم هاتسمعك ومن ثم حجم الفراس وعدد نوع الفراس طول عمر الفراس هلا أنا بربي يكوننا بعد 35 يوم، يكوننا بعد 60 يوم، هكذا أبيرت 20 شهر عندي، أو 18 شهر مع فاول سهدين، وهكذا. كل بيأثر في قراري على أنا أفضل أمو أن اللقاح عشان أستخدر. هل في برس في البلد؟ لدينا استخدم اللقاح معي، التمر في اللقاح معي؟ أقول للطائر، أنا عشان اثنين ثلاثة والخاص مع تمن عش مع سنتين هاي هو في البداية هل القطيع في أمراض أخرى خاطر أحط فيها في عصام من الحاجات المهمة قولتها البرنامج بالكامل بتاع المسرعات هل مخصنش بالكمال الواحد هنخصن ضد أمرار كتير فانا ممكن تبقى المشاكل على حساب حاجة استفدام الأهم ثم المعنج ماشي؟ طب لا هل يخصن؟ انا بخصن لو انا زالت كل حاجة بردت هل كل المزارة هتستغيب المطاح بنفسي؟ لا رقم واحد اليميوني ستو ستعطي هل أنا بحصل والتخصيص ده بالأول أنت بوضي دورة أو إميانت دورة تعدين لنيتراليزيشن للوكسين مستوى عند طائر نازل من الأم عند ماتيرنا الإميانتي هاي ماتيرنا الإميانتي حصلت لي حصاب طائر عنده هالمترنال إمميونيتي وبواسط المترنال إمميونيتي وبواسط ايه؟ التقصير يبقى لازم أتتظر إلى باتلم بالمترنال إمميونيتي تقيمة المترنال إمميونيتي باسم نسبة لكي أكثر أحسن من قليزة صح إنه ما هذا لازم للأمثال من اليميونة التاركي أقل من النيه الصربعة لو أعلى من النيه لن يقف يصلح ولا تقمثل من اليميونة التفضل بيحسن الترالي تيشن قليل لو أنا عمي التور مزرعة كيلة عمر يوم فأقل سنفل عشتی طاید کنسا عشتی طاید و اید و اقلید اید و مویتون وزید درم ایس بنعمل تو فورس فاليو دائما الفرق في الديناميكس اوت اوف في ما في البايوشي والرقم عندنا اللي طبعاً إيه؟ كله بذلك فإيه؟ بثلت في السيرة بقى عندي الصلاين لو انتم فتبين بخطت عني سيرة الصلاين فقدر من أن أنا 25 ميكور فالسيرة جيبها 25 فأول عين 25 ميكور وبعدين داعي لكو فولد سيرة جايلوشن ميكسي ترانسفير 25 بيكس لترانسفير خمسة وعشرين وللتاني الثلسة وعشرين ما يتبطلت بعد مهين أثر ففتي كان قتل خمسة وعشرين على خمسة وعشرين يبقى ليه واس على الدين أو العين أو العين دي واحدة على الدين التانية أو واحدة على البعض واحد على ثمانية، واحد على ستة عشر، واحد على اثنين، تجمع ما علشان ما قطش أقول الكلام ده، فبقول اللي هو راس بورك العادي واحد ليه أول عين اتنين وستين اتنين وستة ثلاثة اتنين وستة أربعة اخر عين لي اتنين وستون. وبعد باقي أشوف الـ H-O وضع أرحمنه الـ Antibody عندي عندي أو أقل أسموه بيها أن أنا أخصي ماذا؟ أعلم كده بشي أسموه إن أنا أخصي بس دال generally سبيكي يعني قادة عامة هنشبزي عنها دلوقتي هنلخضطه أجل لخضطها نص 4 ازاي؟ طب اشرح نقطه يا جماعه 2 و 7 فرق 25 رقم تقريبا تقريبا الاثريتش بتاع الاوهم بيبقى زي الترتيب ده تقريبا بيتراوح ما بين و 2 اس 9 ده اكزامبل عندي تركيب سبعة 2 الديبو السابع. يبقى سين من 1A قوت تقول عمر 1B المناعة تأخذ له الديبو السابع عشان يوصل الديبو السابع أستنى كاميو مثل الآن المتبنى أن تقولي أنت عرفين رفاية وصفان عادة بيبقى حوالي ثم يوم صح؟ أستنى أنا كاميو المتبنى أن تقول perfect condition أنت 1 وكلها بعطيها من یعن طاق یه عدد چهاریه ده مقدر ايه؟ بيرف الكوندشن لكي قد تيدي هدى المصنيين بعدهم يردت ايه تنزل التقود اول 12 ساعة بيدي المياه وآه هو اساسا المحكوص حتى ابنى 12 ساعة في المعمل و 12 ساعة عندك تبدي اقوى 20 ساعة هيبزة على ايه؟ على البروتين اللي في الجسم واليوم يبقى هو بيبطت اكسان من عاجل الحاجة التانية انت لما يبطيب التراثي الكسيت اللي بتاعها مزرعه عندها 20000 على 35000 ميجا مول في ال 500 100 تقدر تحط من الطعامه طيب هل الامهات بتبقى متجانسه في المناعه لا ولازم نحط دافع لو انا مشيكه عطاء ديت مقطعه رعبيه المفروض اصلا امتى 18/10 بس انا عندي كتاكيت نازله فاحنا لو هي بقت ما حصلتش 2 اس 4 و 2.8 و2 اس عندي 2 لكن هات ال ال ال يبقى هنا ايه عندي رغفه ثانيه يبقى ده الفرق <تصفيق> او من العينه من الدراسه في فكره كان هيسيب كل <سؤال> طاقه حاصل <سؤال> بيتي في جسد ده من في هذا ما في الكويت يروح ويرجع من ولا طبعا نعادي الاخرار يجب عليكم أن يعمل حكا في المثال أنت لابد ده واحد غير الشرك أنا لابد أنطف شركة غير الشركة غير الشركة يجيش كمانا حقا لما قررت مرة واثنين وثلاثة يقول رئيس جمع البس وأنا نتعال فعوض كان نتعالنا عندنا قلونا إيه الكرد مهين للخموات والبنائة أول ماشي عندما تبقى يشاهد منهم شوية بصروا قالوا هنا قالوا دان الان قالوا لا انتا الكمار انتا قالوا دا في دين والكمار دا في دين قالوا لا المهم واحد واحد عنها لكن فرح بيتسحب من رأبته والبناء ايضا أو بيتسحب الان في دين الثانية مستوى تكيره متميز ربنا احنا مميزنا بالعب فلازم تشكل دماغك لو انت حسابت نتيجة المعنى كنتيجة لحتى فأنت قموة لازم تفكر بالنهاب ايه؟ النتائج وفعلت بعد كده ثبت ان النتائج ده انا على الدكتير يكتل بيكتة في الكارك أو وبالتالي الحلقة السيعة كده احنا كنا ننزلها لازم هو يشغل عادي تقول الله يو ساب المعين ما وطلش ومن ما كانش كويس هنا لو انت عملت فوتشين ولا منعه هتحس كده لان عندك تاكيد من سيليو هي حساسة يبقى انت لو سمحت على عمر 13 يوم وداخل انفشن بتاعتك هتبقى عدد قفره ينشر فيها الفيروس ويفرز لك طول عالي جدا من الريفايرز ماشي هتيجي نشوف الكلام اللي احنا قلناه لا يمكن استنى لا لا 13 لو لكن هتبقى 13 لو احنا قلنا ان الفراخ اللي عندي هياخد 25 فرخه عندي اربع فراغ طالعين 2 7 وعندي قدر خمس فراخ طالعين 2 اس وعندي ثلاث فراغ فرخه طالعين 2 اس وعندي مثلاً قردًا قردًا تسعة وعندي قردًا تلعين اثنين بس وعندي أربع قردًا تلعين قردًا اثنين بس تسعة أنا على التلاتاشر يوم البرتة اللي هي اثنين بس سبعة ليبر كنتم لكن لم يحتضاشر لسه لس كما تتكلمني هتعديل المترويجين طب أنا لما يجي من 12 13 الـ يبقى اللي يدينه السبعة وما هو أقل استفاد للتقصير وما هو أعلم يدينه السبعة بس... مش إيه للشي السبب للتقصير وبالتالي احنا رجعنا إلى بويت إيه؟ زيرو عدل بويت زيرو لما إحنا محاربة إلى ولا يقول إيه نتقدم التعب وبعد ما يدقينا وضورنا ردعنا إيه؟ احنا رجعنا أن احنا تاني لو انت هتشتغل على التيرن درويد ممكن تكسبها بس ايه؟ ده. وعشان طيب جدا بس وطبعا مع one week of vaccine, two weeks of vaccine, three weeks of يعني عام يعني أول vaccine سيديوه طب يا ما تفهم ينفيدي بالعادل التوقفش ها استفاد قال لكم آه السيديوه اللي هيستفاد العادة الأوليليجا وهاعمل neutralization دي للحاجات العادة دي عشان تأجي أد في التوقفش يقول one day you walk around, بركت اول خصينة 6 يوم والتالي ايه؟ وبعد ذلك الاساسي على ايه؟ على تويكس على تويكس التخصين التخصينيش هل تقصد في تويكس هتقوليك ان احنا نخصنيت في 6 يوم و هتبدأت احداؤهم المرتضة هتطفع شده اعني اتباع 3-30 حتى تجربت للخصينة بتاعها مش الولي يقول البروغرام قال لها تنهزه شوية علشان ايه الحاجات دي تتهز ولو عنيه سترسة يبقى عدد التراكس اللي هتستفاد أكثر عبر السبوع مبايغة عبر تقسيمة عمر ايه 21 يوم التوهي سوى البروغرام احنا عليها في على البياض الآن افترح كاية كينا همين جدا البياض جدا في التاسمين وش طبعاً آخر تحسين التحدي لأول تحسين عمر 40 سنة، وبعده كويس تقرر أقرب بوصة بالتأكيد. نعم، السليم في المناطق اللي زي منطقة الرقة أو منطقة حزيرة حصن، فكل الرقة حصن عمرها 20 يوم أو أصلاً حتى طبعاً خطاه وأحياناً صاحب المزرعة بيأخذ عشان ممكن هو يأخذ يعيد ربيع أو تسليم ما حصن. ماشي ولا لما قلت لك الفيتشر او هيلي اريه انها تدخل في عيد واضح كده ولا تصبطه يبقى بالنسبة بالنسبه للباتيرن اللي بتلعب فور ولكن يشارك بمعدل كويس قوي بسبب اخذت المعامل ويعني اعتقد ان هو يعني اللي على ذلك بيجي يدبر صاحب مصائعين من 2000 خلال تلابس اليوم ويقول له نعمة إسلاف البرور وإسلاف الريبي وإسلاف المكسف وانو عارفه كانت ولا لا كله ايه؟ أكل الفاقسين تعاكس بالسابع وخصصا في ثلاث اليوم ثم وحتى ينتهي في الوان يوم فرأي فيه عن يعني يعني أنا ضرب الراضي لتلتين بديين عشان يتوشوا بيدي عشان أدحك عليه عشان أقول له بداية الأول التالت طبعا، ده، طبعا عايزيني تشترك، إذا تبقى مفطارين قدرنا نفسك بسكة من إلا يتوشي بيها بالألازم تعرف في السنة المالك ولما استخدت من كل مترنا لدرايت انتبودي ترسلها، والخط في الاعتبار ما لا يعطيها؟ عند التوتر سرطان عند الأزهار تزيد عند التوتر عند فصمة أخرى عند عند عيسي نام أو قزح دموع أخرى نشيب وبالتالي رجعًا لنشف ماشي، ورجعًا عمليات النص اللي عندنا في الدواذي دي في إللي شويه إحنا بنتكلم من ضماع من النص سواء الدواء المطلوب الدواء اللي إحنا لازم نقيسه يعني في ذكرى عايشه بالكامل مش معناس شرى معناس شرى معناس شرى على يسمع معايا الصوره معايا طروه على هوه في في شركه في اللي وراها على ايه ويعيد فحص لقي مراجعه التاخير طلع في الوشيت 9 10 3 جنيه او 7000 جنيه فبقى ايه عشان طبعا في شارع ده الاس لا مبلغ لا يقدر يبقى يبقى ال 2 اس 5 1 2 نتكلم عن مساله تغيير النسبه ل 2 اس طيب لو اجد ان يعني لو لو تحصيل كامل في امتى بنواجه للتقسيمه وما ينفعش اقسم حاجه لا 2 اس شفتوا ال 4 يبقى العقلي، لو لا العقلي، نتبعي دراية كنت غير الأكب اللي ينمت الأكب اللي ينمت بقصناه مفي؟ بخطي سوى حتى قولي ربما تخصم يبقى نسيب سبيل إلى سورة تخصم طالب ما يتشترك كان ينمت في الميام للقاطع وبيع الآية او تي انا اسوي لوك ترانسفربل في الداتا بيس بتيكل العدوى يبقى لازم وانا بحط البرنامج ده اعرف ترانسفربل بتاع الداتا بيس هو ايه هيعمل لي ايه لما يثناها ماشي بالنسبه للمسج هل حاجه ولا هاتي ناس لابسين الليجل يعني يا يعني امسك واحد واحد من اللبو. واللي هو تقسيم الماده إن <تس> <تس> س هديكوا كلكم نوع عادي كده اللي دي درجه عندنا ده بالحا في الديفيكس اللي هي تدي انفريديوال في النك او انترو بروسور ده عن اللي عنده الساي في اللي في البلاستولا الساي اصلا ومسكت ليه ايه اما تدريد بوطن إن وانا انا باقصد وباقصد مجدد ونزل لها اللقاح في المانيوم وما يبقى ثانية من الخرور وما يبقى ما يبقى ثلاثة ومسي ساعة لمدة ساعتين عشان قصد وقبل ما اللقاح يبقى او اسكري ما يبقى اللقاح عندنا الناس كسين واخد هل تعمل مميزات عيوه و هل تعمل مميزات عيوه أسواقها تتريكي بوه بوانسيشن كانتين كان ميوريتي كان ميوريتي أسواق كان ميوريتي أو ميوريتي ملتي؟ والتي دي الأسر فورتاكي الكعلان لديه دي الأسر الإسرين هل ڤствен دو هم و بwelی آخه خالص او من إمتراوكرة بمنتازة ولكن محروب تنسي بار في طرف فتحطت بالمقطع وتسرعين الهاتف بالمقطع تخش من عند النيسو لذلك المقطع وتخش لغاية فقد في طورة طبعا عندنا بإيه؟ عشان ينتيه فتحط المقطع ترني طبعا عند العرقش هي أفضل من تحت في تخط أسماء مقطع كلام بسعادة في الجامعة المشكلة برای از این في الفيديو أفضل ما عندنا إن أكيد البكسين والكومروف بكسين هو اللي تدريد تدريد أني جيشة إنترى بصورة في الأنسل قسمي رجاء هل هو الوائف والإنأكد الوائف زياد ب شورت الأميريتي برضه يعني فلو عندي مشكلة ما اقدرش اقص في الاكتيفيتي فاكسين عشان اخد النيرفاس فاكسين كمان ما اخش ايه فلايف الاكتيفيتي بيشتغل سلوف ففوت باي وتهير مين باي عشان الاكتيفيتي بنستخدمه لما عايز ان انا احقق مناعه وهو ولكن لو ثلاثه في المسافه اقرب واعلى الاكتيفيتي ان هو لا يتفكك غير فيه فيه في الاومات والضياط تماما سكنت في الياسمين و لازم نخلي في يوم بعد مش نوع عارف مع الكيميكال ثاني الثالث كويس على اساس المواضيع الـH2 Vaxillation انا بخصم انا اقول ايه من تخصم كراح تغيارت هل تخصم كراح ايه عدو هل تخصم ايه دانية ومعجاب انستاني عادة الـVaxillation will probably be passing هل انا بخصم صح ولا بخصم او اخصم او او او اضوص تقسيم بتقسيم على تخميك الانيوم تلاك هل أستخدم بقسنتين في تعارض ما بينهم؟ أولا مثلا قط أي إنتيب بقسين بالفرزة ينفل ورقائد راشيش راسودة تحكيبوا إيه؟ وزن بقسين وأي إنتيب بأكد دزيز وهو البقسين هو المالكين، أقولوا أن هذا هو إيه؟ هناك بالقسين، والمينوسافرس الكيجن هل أنت بتاعتم المينوسافرسة بالمناع من شاء اشتغل ولا أشتغل هاي السرسفات كنتم، جي ما رأيتكم بعض الأجهزة من الصور زي الكاميرا زي الميك زي الكوسيز زي أي منفصلة حتى من كائن معين موجود بجسم كل ذلك من الصور. الشيء الرابع هو تجنب في الأول هو أصابع اليد هو إن الطفل لا يأكل من الطعام أو يأكل من قص كانوانك الصمت لابدث بقي است noctudation ولا اكثر الي او ما اموم يعني أعطه Leah يعني سهراز لب grateful لي denk yang to the innocent هو مش غويل made ومطلق میشه؟ پس میخوایم سعی کنیم با هم آموزش با هم آموزش بیفرویم. پس میخوایم سعی کنیم با هم آموزش بیفرویم. پس میخوایم سعی کنیم با هم آموزش بیفرویم. هم آموزش بیفرویم. پس میخوایم سعی کنیم با هم آموزش بیفرویم. پس موسیقی